فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا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 فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صديا قال إني عبد الله آداني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأنصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فبرّن بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فالسلام علي حي أن ذلك عيس بن ذر يم الحق الذي فيه يمترود ما كان لله أن يتخذ من ولدا سبحانه إذا قضى أمراً فإن يقول له كن فيكون فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أختلف الأحزاب من بينهم